وله المثل الآله في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ضرب لكم مثلا من أنفسكم هلكم هل مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء فأنتم فيه سواء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 من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون وإذا مس الناس ضرهم دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم, إذا فريق منهم بربهم يشركون لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ أَمْ أَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِنْ تُصِبُهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إ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 من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضل إنه لا يحب الكافرين ومن آياته أيرسل الرّياح مبشّراتاً وليذيقكم من رحمته ولتجري الفُلك بأمره ولتبتغو من فضله ولتبتغو من فضله ولعلكم تشكون ولقد أرسلنا من قبلك رسلاً إلى قومهم فجاؤهم البينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين الله الذي يرسل الرياح فتثير سحبا فيبصطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا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 كذلك كانوا يُفَكُونَ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثُوا فِي الْكِتَابِ الَّلَّهِ إلَى يَوْمِ الْبَعْثِ فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلَكِنَّكُمْ قُوَّتُمْ لَا تَعْلَمُونَ فَيَوْمَ إِذِ الَّلَّهُ يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ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 اصْمِر إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ